لو أن लौ يُبَـحُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحكيم Salam wallah uh -huh. باء بسم مرم بكل الذي خ en nei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 ذين صراط المستقيم صراط الذين انعمت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 Oh <laughs>